بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يلمعون صفحي طلبة الدكتور محمد رجال بسم الله لكم يقول المصنف توديه اقوال للسلام يقول هذا الموضوع يعتبر شرحا لفهم السلف للآية بسم الله الحمد لله والصلاة والرسول الله وبعد توجيه أقوال السلف هذا الموضوع يعتبر شرحا لفهم السلف للآية وكيفية تفسيرهم لها وكيف قالوا فيها بهذا القول أو ذاك. وذلك إما لغرابة القول أو للطافته أو لقواته هنا هنا لابد أن نقف هذا تعظيم السلف وان السلف كانوا خيرا منا علما وفهما وعملا وحالا ومعرفه بالله في كل شأن من شؤونهم كانوا افضل منهم فاذا جاء عنهم قول تستبعده عقولنا وما وصلت إلي علومنا فلا بد من التوجيه يعني التوجيه بقى يعني اريد ان انزله منزلا اقربه به يعني هو مستبعد عندي شويه صعب شويه شيء طب ادوه ازاي اجيبه فين ده هبدا اوجهه وأوجيه يعني إيه افضل انا اقربه للفهو بحيث يكون في موضع قريب من الفم معايا ان كثيرا من السلف كانوا يتكلمون بغير تعديل اقواله ولا تدليل عليه ها وما كانونش مدركين لنهايئتي بعد كده طلبة العلم في هذا الزمان الزمان الخلف من يقول لا نقبل قول واحد ايا من كان الا بالدليل ما كانوا يكون عادة كانوا يكلموا طلبة علم والعلم العام او ذلك ومرساها لا يصيرا وما كانوا يتصور ان يظن طالب العلم فيهم انهم اتوا من عند انفسهم بتلك الكلمات او زيد تفسيرات او زيد توجيهات وانما كانوا يأتون ذلك بأدلة معتبرة فإن لم يذكروا تلك الأدلة لم يذكروا التعليل والتوجيه ظن الآخر فيهم ظن السوء وأنهم أتوا من عند أنفسهم لا ولكن استبعد ذلك عن فهمه وقال والله أنا اللي مش فاهم لما ارتقشوا في العلوم ووجه. ولا يعني قبول رأيهم في التفسير ورفع منزلتهم في الاحتجاج والقبول أنه لا يقع فيهم الخطأ بل الخطا متوقع من احادهم فهذا مجاهد له آراء عقلية فسر بها القرآن وهي مرفوضة في دأويله مصحى بني إسرائيل قرادة وخناذير ودأويله النظر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة, ناظرة إلى ربها ناظرة وتأويله الميزان في قوله فأما من ثقلت موازينه وغيرها وهذا هذا هذا بأصل آخر, أصل آخر دائما تجد العلم النافع يسير بين طرفين بين قاعدة الافراط وقاعدة التفريق لذا كنا نقول أن السلفة كانوا افضل واعلم واحكم واسلم واعدل واعرف بالله تعالى واقوم بشرعه هذا لا شك فيه وان العصمه في اجماعهم ومجموعهم لكن في, إفراد في أفرادهم فقد يصدر الخطا من كل فرد فيه وهل هذا ينقص من مرتبتهم لا لا ينقص من مرتبتهم فان المعصومة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم أفراد الناس ضلال لا يجوز هذه الضلالة أن يعتقد الإنسان العصمة في قول واحد من غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضلال فإننا كما ذكرنا من قبل نقدر كل أنجليه ونقدم بعضهم على بعض ولا نقدس فيهم أحدا ولو كان أبا بكر رضي الله عنه وهو أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه لكنه ثم كان ماذا أن أخطأ لابد أن يخطئ لأنه ليس بنبي ولا رسول وطالما أنه رفع عنه وصف النبوة فقد رفع عنه وصف العصمه وبالتالي فهو معرض للقطة صحيح فلا يعني فضل الإنسان أسمته ولا يعني علم الإنسان وقدر الإنسان أنه مصيب في كل شأنه فاعتقاد ذلك ضلال بل الإنسان يعتقد شرف العالم فضل العالم وقدره لكن يعتقد كذلك أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ينزل العالم ايا من كان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الموضع لابد أن يغار عليه المسلم طيرته على نبيه صلى الله عليه وسلم وإلا يزاحمه تماما كالوسيل إنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لواحد من عباد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إنسان قال والدي ابويا يا شيخي كذا أتمنى أن يرزق الله الوسيلة فقد أخصأ في حق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفع والده فوق منزلة النبي رفع شيخه فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضلال نقدس ونقدم ولا نقدس إلا نبينا صلى الله عليه وسلم نعم اجماع الأمة معصوم فالعصمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في اجماع الأمة ومجموعهم اذا أجمعت الأمة او أجمع أفرادها على أمر أو أمور فإن العصمة في ذلك لا محاله أما الأفراد فعلى ما ذكرنا وهذه التاويلات شرف السلف من المفسرين والمجاهد قال قال الامام الشافعي اذا جاءك التفسير عن مجاهد فإيه فحس كفاية كده مش عايزين حاجه ثانيه لكن اخطا مجاهد نعم أخطأ مجاهد ثم كان ماذا من المشكله ان اخطا مجاهد وهو من هو تلميذ ابن عباس حبر, الأمة حبر القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن لكن ثم كان ماذا أخطأ ابن عباس أو ثم كان ماذا واضح نعم وهذه التاويلات الفردية منه لم تجعله يخرج من القبول بل قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وهو من اكبر تلاميذ ابن عباس الذين تلقوا عنه التفسير مباشرة وتجد في التفسير ردا لأقوال, قا... لاقوال قال بها بعض السلف ولا يعني هذا عدم ولا يعني هذا عدم قبول قولهم في غيرها او عدم احترام ارائهم ومنزلتهم وهذا ابن القيم يرد في تفسير قوله تعالى والسابقات سبقا قول من قال هي الملائفة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء فهذا القول مروي عن علي ومسروخ كما ذكره الماوردي. ومع هذا الرد للخطأ فقد تولى بعض المفسرين توجيه أقوال للسلف منفتها على سبب قولهم بها مثلة لتوجيه أقوال السلف. وإحنا كده سيرنا بين طرفين بين طرف الإثراس والتصريب في أهل الألم خاصة ما جاءنا عن السلف وقضية التوجيه تدل على أننا لا نتهم أحدا وأن الأصل أنهم لم يخصئوا من نحمل أقوالهم ما أمكن على التصوير لكن إحنا ما فهمناه فنبدأ أن نقردها من, من الأفهام في عملية اسمها التوجيه واضح هنا التورين فهذا هذا الفصل في علوم القرآن دليل ذلك بل مش في علوم القرآن فقط في علوم كثيرة إذا جاء القول عن الأئمة وعن العلماء وعن أئمة السلب القول بعيد شوية وأنا مش توجيه فيبدأ العلماء المحققون في توجيه ذلك المقالات ليه حتى لا نضع هؤلاء الأئمة في مواضع التشميع والإبعاد لأصل أن أنا أحمل كلام المقدم أحمله على... على الصوات ما أمكن مش بنتلكك في التخطيئة مش معنى نقول لكل خطاء مفيش حد مصيب ابدا إن اول ما تجيلي ما قاله يبقى هي خمسين في المائة وخمسين في المائة لا انت لو سألت واحد ماشي في الشارع لا علاقة له بالتين مسأسف مسألة في القياة فأجابك كم في المية يكون صعب كم في المية خطأ خمسين في خمسين لا خبر ده طالب علم محترم في, المية، 50 في المية؟ يعني عند واحد ماشي ما يعرفش حاجة عند وقت عايز تقول عز سؤال تكسير خارج راح أعيل لك يبقى كم في المية وكم في المية يعني انت متوقع ان يكون او واخطر مش ده الاصل انه اخطر ها طب لو لقيت واحد من اهل العلم وسالته الاصل ايه هل دي 150% ولا الاظهر انه قد اصاب ها اذا الاصل ان كلام اهل العلم يحمل على التصويب اهمكا تمثيله لتوجيه اقوال السلف واحد في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا قال ابن زيد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد كنت في غفلة من هذا الأنبياء محمد الله كنت مع القوم في جاهليتهم فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديث قال الصدري وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يجب أن يكون الكلام خطابا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين الذي بعثه به فكشف عنه غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية فنفذ بصره بالإيمان وتبينه حتى تقرر ذلك عنده فصار هذا البصر به أو هذا القول قول مرجوح لكنهم لا يريدون أن يسخطوا أو أن يبطلوا ويوجهونه يبدا التوجيه موضوع التوجيه التوغيمه للقول توغيمه زاد اذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود هنا مش المقصود الموت معايا صلى الله عليه وسلم معايا مركزين معايا معايا معايا سياق الآيات إيه؟ وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك الذي كنت منه تحيه ونفخ ذلك ما كنت منه تحيه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرات الموت بالحق وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في رحلة من هذا هذا تعود على إيه؟ على السياق اللي قال اللي هو الموت هو ده لكن لما قال بعض السلام بعد مهمة التفسير كذلك لما قال ذلك، التوجيه ايه ده ما ابطلوهش بقى مو ده باطل باطل باطل خطأ خطأ خطأ ما قالوش كده ولكن ده ده هو ايه هو يوديه القبر يوديه القبر هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مش الخطاب بتعلموه ليس لقد كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في غفلة من من الموت لما جاءت سكراته لا من المقصود إثقاف حال الدنيا حينما يستفيق الإنسان منها إنسان لما بيستفيق من الدنيا زي بالظبط النائم لما يستفيق او لما يستيقظ يفوق يبص كده الله ده كان الدنيا ده وانشاء الناس مش عارف ايه ده انا كنت حقرق ده الدنيا كانت عادت في ده واذا هي الخضايا الانسان يفوق عادة عند الموت يفوق عند الموت كثير من البشر كذا كثير من المكلفين لا يستفيق الواحد منهم إلا عند الموت صحيح؟ لما يجي زكرة الموت يعايد الله إنه حق ولذلك حينها لا ينفع نفس الإيمان و لم تكن امنت من قاتل او كسبت في ايماني خيرا كله ده اتي سواه في عملية تمثيل منظر كبير ومنظر صغير نموذج ليه ايه النموذج نموذج اللي بيموت لا الدنيا كلها عبارة عن حياة الانسان بيستفيق لما تجيله سكرة الموت بالحق ساعتها يعرف ان ربنا ايه ان الله هو الحق المبين فهنا عمل عملية التفاة اخذت من منظر الموت الفرد الشخصي الى منظر الدنيا كلها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه لقد كنت في غفلة من هذا من هذا الارض من هذا الدين كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة الله صحيح وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه يمينك كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنه غافلا كما قال الله تعالى إن, إليك إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين, من الغافلين عن إيه عن هذا الكتاب عما فيه كنت اشتعرى كل هذه الأمور تلك آيات تلك أم تلك تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا صحيح؟ ففي أكثر من موضع يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن ذلك كله يبقى مش بعيد أن يكون الخطار موجد للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لقد جاءك الحق حتى عرفت ما كنت عنه غافلا وهذا بالنسبة اليك كأي إنسان يخرج من تلك الحياة الدنيا بل الدنيا بأسرها فالدنيا بأسرها إنما استفاقت لما رفع الله عنك غفلتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الدنيا كلها إيه في غفل فلما استفقت على فضل الله ونوره كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا افقت به وصرت لم لم تعد من الغافلين وبالتالي صارت الدنيا كلها منوارة منوره عارفة لم تعد غافله هذا هو المعنى لكن لا شك ان القول الازهر والاشهر والاصوب والارجح والقول جمهور ان هذا الخطاب لمن جاءته سكرات الموت وليس للنبي صلى الله عليه وسلم اثنان في قوله تعالى سبصروك اليوم حديد قال الصبري وقد روي عن الضحاك أنه قال معنى ذلك فبصرك اليوم حديد لسان الميزان وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه فشبه بصره بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحق في الوزن وكأن أنما فسر الحديد ليس على وزن فعيل بمعنى فاعل زعيل قد تأتي صغة صغة اسم الفاعل حديد من ايه حد الشيء صار حادا فيوصف بالبصر فبصر كل يوم الحديد يعني إيه شديد حاد قوي فكأننا فصل الحديد الحديد المعلوم المعروف العنصر المعدن المعروف كما في قول الله تعالى وأنزلنا فالحديد فيه باس شديد فده اسم أما الثاني الأولاني وصف فالجمهور على كونه وصفا لكن هنا الضحاك الضحاكي لكونه اسمه فايه الحديث لسان الميزان لسان الميزان بيبع حديث ها بيبع حديث لسان الميزان الميزان على الحديث فراد يقول فبصرك اليوم حديث بصرك اليوم هو لسان الميزان يعني وكأنك لم تكن باصرا من قبل فلما أبصرت الحق رقعت عينك على الميزان ايه الميزان بقى؟ رابح أو خاسر في الجنة أو في النار. ده المقصود إذا أنت خير ما بصت كده فتح لا نفسه بيه؟ بيتحاسب وهذا المعنى المقصود فحمد هنا حديث على إنه اسم للمعدن وليس وصفا على, على صلة فعيد بمعنى فنعي ويورف مبلغ الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقص فذلك علم من القيامة بما اكتسب في الدنيا شاهد عليه كلسان المزان ثلاثة بقوله تعالى وأن في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك قال أبو اللي ومعنى قول ابن عباس ولا تمسكوا من الصدقة فتهلكوا أي لا تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء فإنهم إذا عن عنكم غلب عليكم العدو فتهلكوا ومعنى آخر ولا تمسكوا فيارث منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم ومعنى آخر ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة أشوف هنا, هنا ظاهر الآيالي في السياق ظاهر المعنى انفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا بأيديكم إلا التهلوكه في سبيل الله يعني ان في الجهاد صح كده مش على خ... مش عارف ما هيجي ي... الناس تدخل تلقوا... يعني ما تنفقوش ولا تدخل ايديكم في التهلوكه لا انفقوا في سبيل الله يعني جاهدوا باموالكم وانفسكم وان لم تفعلوا ذلك وقعتم في ايه في التهلوكة. فتركوا الجهاد والنفق هلكت هدول معنا لكن من حملوا على ايه؟ حملوا أنفقوا في سبيل الله مطلقة مش في الجهاد لا في الفقير والمسكين طب طيب اعلقة في الفقير المسكين بالجهاد؟ هنا التوجيه هون هنا عملوا التوجيه ليه؟ لأن النافقة العام الصدقة العام صدقة بعيدة عن انا استوعب ازاي انها حتصبك ما تحت القتال يبدأ العالم يجي يوفق يقولك لا ما بصك لا تمسكوا من الصدقة فتهلكوا اي لا تمسكوا عن النفقه والعون للضعفات التوجيه التوجيب على الجاه فانهم اذا تخلفوا عنكم غلب عليكم العادو كانوا بيقول اما انتم تدلهم للمساكين والفقراء كانوا معاكم لكن لو امسكتم عن النفقه ايه اللي حصل اه يبقى انتم بتحرفوا كلا ان شاء الله رب يروح فيه انا كانوا مش بيدونا ان شاء الله يدلهم يبقى الظابور خامس في ظهوركم فيغربكم عدوكم هذا المعنى فيصار المعنى قريبا الآن صفح كده كان الأول إعلقة النبق الصدق الفراؤ المسيكين في القتال دلوقتي لما حصل الثولين انت الرابطه بقيت إيه كأنها لازمة في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم الثائل والمحروم قال ابن عطية وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المحروم الكلف أراد والله أعلم أن يعطيه مثالا من الحيوان ذي الكبد الربتي لما فيه من الأجل حتى الحديث المأثور قال عمر بن عبد العزيز المحروم للسأل والمحروم من المحروم؟ الظاهر المحروم معلوم الإنسان الذي حرمه من متاع الدنيا ومن التوسعة المسكين خياء لما قال عمر بن عبد العزيز المحروق الكذب ما خاطئ باطل ما قلناش كده بدانا نوجه نصوب ما امكن صح طريقه السنه نصوب ما امكن مش نخطئ ما امكن نصوب ما امكن في فرق بالاثنين صح كده نصوب ما امكن قال ايه اراده دو... نعطيه معاديه مين لو قلنا بكده صعب تفسير ايه؟ تفسير ابن عطية بايز شطار مش ان شاء الله ابن صعب تفسير ابن عطية ممتاز مين؟ دواجيس؟ ده ده بواجب بقى ده انا قلت لكم قبل كده انواع التفسيرات طب يميزوا ايه تفسير ابن عطية؟ ابتذاكروا بقى صليتوا مع نبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عطية اراد والله اعلم شوف الأدب والله تقرأ كتبه أهل العلم مقابات السلم تتعلم الأدب مش تعلم العلم فقط شوفوا لي أراد والله أعلم شوف الكلمة الجميلة الضطيفة أراد والله أعلم ما أجملها أن يعطي مثالا من الحيوان ذي الكبد أراده يعني هو ما عادش مقصودش المحروم الكلم لا يقصد نموذج للمخلوقات المحرومة منها كما تحسن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد راطبة ايه اجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المرأة التي غفر الله لها بغيه من بغية بني إسرائيل لما سقط كلبا وكذلك هو ذلك في حق إنسان بني إسرائيل وبالتالي فكأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أتى بنموذج والنموذج هذا بعيد عن التصوش الإنساء لا اختبارنا من المعروف شيئا حتى الكلب حتى الكذب ده مقصود واراده والله اعلم ذلك شوف هوكي لكن انت لو قرات كده للسائل والمحروم يعني للكلب هتستبشع ستستبعد المقاله يعني هم دخلوا الجنه عشان بيقولوا الكلب مش الكذب هو اراد ان يضربوا نموذج ومثال لايه لكل ذي كبد راصبه حتى ما حقر الناس تشيء بالراجل ده كان بيجي الكاد فما البلبأ بالأقراب هذا هو المعنى ده اسم التوجيه خمسة وفي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن القيم وفي تسير عليه من أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الاسماء والصفات فإن أكثر أهل الكلام لا يوفوا هذه الجملة حقها لو كانوا يقرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها ومنكر أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به. ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم وفي شأن ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير ومن لا يقر بان قلوب العباد بين إصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن أزاغه لا يقر بأن الله على كل شيء خدير ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول من, يسأل من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له فأغفر له وأنه نزل إلى الشجره فكلم موتا كلمه منها وانه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها وانه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده وانه يتجلى لهم يضحك وانه يريهم نفسه المقدسة وانه يضع رجله على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير لها كلمة من حفظ الأمة وترجمان القرآن نعم إنما يخشى الله من إباني الله الله على كل شيء قدير سيقرأ آيات فيه قبل كده لم ترى أن الله عنده من السماء ماء صحيح طيب الماء ده ماء واحد لكنه أخرج بذلك الماء متبينات مختلفات شبتة صحيح لم يقل ذلك في شأن النخل، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل كل ذلك بقطرة ماء واحد فالله تعالى على كل شيء قدير فأخرج الله عز وجل نباتا مختلفا الوانها وكذلك وجدة بيض وحمر مختلف ألوان وغربي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان وكذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء لأنه مرأو أن الله تعالى على كل شيء قدير من كان يظن أنه في خلال كم شهر ربنا سبحانه يغير الدنيا كذا صحيح؟ لو كنا عادنا شهور طويلة سنوات طويلة عشان نتصور تساقط هؤلاء ما حصلش صح كده كانت ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى آيات لابد أن يتدبر فيها العبد آيات يعرف الله عز وجل عباده نفسه من خلالها مزبوط يعرفون حقا من هو الله ولذلك إنما يخشى الله من عباد العلم ولذلك تأتي بعدها إيه ان الله عزيز يعفوه يبقى يتملك يكون بقى في القلب حق التعبد باسم الرب سبحانه وتعالى العزيز ايه موقع العزيز هنا نعم هزة مطلقة هزة مطلقة لا يحجبه ولا يعذبها ولا يغلبها شيء ألبت هو العزيز الفرد الصمد سبحانه وتعالى هزة مطلقة فلما لما ينتبه العالم بهذا عشان منظنش ان العلم المخصودي علم الدنيا والمحط وانما هو علم ديني مح او علم دنياوي ديني لكن علم دنياوي محط مينفعش لان حيزاع يتعبد بالاسماء والصفات دي مش هينفع فالانسان لما ينظر الى افعال غيره وتقديره وتدابيره وتصريفه يعلم يشهد ان لا اله الا الله وانه العزيز سبحانه وتعالى العزيز هو الله سبحانه وتعالى كما يعلم كده يتملك القلب خشيه وخوف فالله تعالى الذي اخرج المتباينات من شيء واحد وجعل الشيء الواحد متباينا يُولِجُ الليلة في النهار اص صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يولد الليلة في النهار ويلد النهار في الليل ويخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ما يشاء يفعل ما يشاء. تخيل به وما تتخيل فالله تعالى يفعل ما يشاء هنا ينتبه إلى أمر أخطر إيه هو فإن كان الله تعالى يقلب الأمور ويقدرها كيفما شاء لا إرادة ولا مشيئة لعبد في ذلك ولا يستوجب شيء على الله شيئا بل كل الخلق بين فضله وعدله لا يوجب احد على الله امرا بل يفعل بمحض عزته ما يشاء سبحانه وتعالى العبد لما يجب ده كله يقع على الارض خشيه ليه ما هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والذي نراه ميتا فيخرج منه الحي ونرى الشيء حيا فيخرج منه الميت الذي يفعل بإذة ما يشاء ولا يستوجب شيء حشيئا عليه فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يقلب تلك القلوب فإن شاء أقامها وإن شاءها أسقطها وتركها فضلت فالذي أذاقنا حلاوه معرفته بإزته المطلقة وأنه يفعل ما يشاء ولا يستوجب أحد بشيء فعله عليه شيئا ذلك كل هذا وثق معرفه القلب بالله تعالى هنا العبي الأرض لا يوجد ضمان من لا يوجد ولا فيش أمان كيف يامن العبد على نفسه نفيره عزيز فرد صامت يفعل ما يشاء والعبد ممكن بذنب يقع من الذي يقيمه ان شاء وان لم يشاء ما اقامه ترك فان ترك قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديته فبما يوحي الي ربي فبالمعونه ان شاء اعان وان شاء خزل ما الذي يستوجب عليه لا احد في حد يستوجب على ربنا شيئا فيتمكن من القلب اسم العزيز ولو استقل بالقلب لقنط قنط ها لما تعلم أن كل اللي أنت بتعمله ده ليس لك من الأمر شيء كل ده عند الله سواء وربنا يفعل ما يشاء وإن شاء أخرج منك الحي وأخرج منك الميت وإن شاء احيا قلبك وأماد قلبك وإن شاء أقامك وإن شاء أقعدك وخلفك وإن شاء قررك وإن شاء ابعدك العبد إيه يتملكه كنوط فياتي رحمة الله تعالى بعد ذلك فبعد اسم العزيز يأتي اسم إيه الغفور ليرد القلب مره اخرى ليطمئنه ليؤمنه ليستشعر برحمة الله تعالى فيبقى العبد العالم يشوف الأقدار والتدابير ينظر منها ما لا ينظره الناس الناس منشغلين بأشكال أخرى لكنهم منشغلوا بأمر آخر